بوك تو شموني ثمانية, ثمانية شغط هايوم أوقات, أوقات الساعة سليحة إذا سمحت, إذا سمحت ماها ش بذك الش من فضلككم الساع؟ من فضلك الساع؟ ت غ شكررا جزلا شكررا جزلا الش إنها ال واحدة إنها ال واحدة؟ هشعى شتايم إنها الثانية, إنها الثانية هشعى شلوش إنها الثالثة, إنها الثالثة هشعى أربع إنها الرابعة, إنها الرابعة هشعة حمش إنها الخامسة هشعة شش إنها السادسة هشعة شذع إنها السابعة, إنها السابعة فشع شمونة إنها <الفامنة>. الثامنة فشع <الشعى> تشع إنها التاسعة فشع <التاسعة> <الشعى> أسغ إنها العاشرة, <العاشرة> أشعى أحد إسغي إنها الحادية عشرة إنها الحادية عشر هشعى شتيم إسغي إنها الثانية عشرة إنها الثانية عشر بدك ششم شنيوت الدقيقة فيها ستون ثانية الدقيقة فيها ستون ثانية بشعة ششين دكوت الساعة فيها ستون دقيقة الساعة فيها ستون دقيقة بيوم اسرين في أربع شعوت اليوم فيه أربع وعشرون ساعة اليوم فيه أربع وعشرون ساعة